يكون القران في مكبر ويكون يعني في ايام يكون في ايام اي يعني عند اجتماع الناس هذا من ال... هذا من البدع لانه لو كان القارئ يقرا فعلا والناس يستمعون اليه قلنا هذا بدعه وخطا ايضا على الناس لان من الناس من يود ان يقوم صل فكيف يصلي مع هذا الصوت العالي من الناس من يريد أن يقرأ لنفسه فكيف يقرأ مع هذا الصوت العالي هذا غلط ويمضغي لطلبة العلم إذا ذهبوا إلى بلاد تعملوا هذا العمل أن يناصروهم لا أن يقوموا عليهم في المسجد يقول هذا خطأ هذا بدعة لا يتكلمون مع المسؤولين عن المساجد ويقول هذا بارك الله فيكم إذا شاءوا لا يقولوا بجعه بهذا اللفظ يمكن ينفرون لكن يقول هذا يؤثر على الناس يؤثر على المصل وعلى من يريد أن يقرأ نفسه وربما يؤدي أيضا إلى امتهان القرآن تجد هذا المثال يقرأ وأثنين يتحدثون حميد لو أنزلنا هذا القرآن على جبال وليس لكما شاملت صلى الله عليه وسلم هل تدل على أن الجبال لها فخما وإدراك؟ هنا ما في شك أليس كما يقول بعض الناس هم... أ... اليس تحب أحداً؟ أنت لأن رسول كان يحب قال هذا احد جبل يحبنا ونحبه يحبنا جبل حجر يحب الرسول وأصحابه. يعني في كل ليس لا لا في كل أوقات تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإني شيء إلا يسبح بحمده ولاك لا تقلص بيها. نعم. في بعض العلم يعني يقول أن بعض القرآن أتى أحد. يستدعي حديث رواه مسلم أنه ما, ما جمع في هذه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن إلا أربعة. مثلا أنهم سعود وأبي. يقول أن في بعض الصحابة كانوا يفهموا القرآن ولم يكن إلا هو معه. فقال هنا أول هو كان أحاد. فما بماذا يرجعنا؟ هذا شيء بسيط. أول إن قبول خبر الأحاد في الآية. بقول النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أمي عبد وهذا خبر واحد أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن نعتمد ثانيا أن الإجماع حصل بعد ذلك من الصحابة فهذا القرآن الذي بيدينا أجمع الصحابة عليه على صحته وقبوله ثالثا أن القرآن خبر دين وأخبار الدينية جاءت السنه مضطرده بانها تقبل من الواحد كما في رؤيته الى رمضان وما اشبه ذلك انتهى الخمس دقائق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 والقرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا كتاب انزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض هوين للكافرين من عذاب شديد وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدر تشريع أيضا كما قرره القرآن قال الله تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين لما سبق بيان عظمه القران الكريم وما وصفه الله به من الاوصاف ذكر امرا مهما وهو ان القران الكريم هو مصدر الشريعه الاسلاميه وكذلك السنه النبويه فلا يمكن ان يؤخذ بتشريع اي مصدر كان واي انسان كان الا من تجب الصنه وعلى هذا فلا يجوز ان يشرع لعباد الله شيء من القوانين القوانين الوضعيه لان القوانين الوضعيه لا تخلو من حاله إما أن تكون موافقة للشرع فنقول إن, إن الذي شرعها هو الشرع ولا كرامة ولا منة للقوانين الوضعيه وإما أن تكون مخالفة للشرع فيجب علينا نبذها وطرفها وأن نعلم أنها باطل، لأن شريعة الحق وما أداها باطل، وأنها لا يمكن أن عن خلق. ولا يمكن أن يصلح الخلق قانون وضعه بشر مخالف لشريعة الله لأن هذا البشر الذي يظن أنه وضع ما يصلح الخلق أولاً أنه قاصد في نفسه وفي عقله وفي معرفة ما يصلح الخلق ثانيا أنه إذا قدرنا أن الرجل عنده عبقرية وذكاء يعني وضع القانون فإنما يعرف ذلك فيما حوله لما حوله فقط أما ما كان بعيدا عنه من الأماكن فإن الناس يختلفون فيما يصلحهم ثالثا إذا قدرنا أن هذا الرجل الواضع على القانون عبقري وذكر ويعرف المصالح فإنما يعرفها في زمن محدود وهو زمنه الذي يعيش فيه وأن فيما بعد فلا ولهذا نعتبر من الجهل العظيم بل من الكفر إذا قامت البينة إذا قامت الحجة على واضع هذه القوانين التي وضعها إما يهود وإما نصارى من ازمنه بعيدة ووضعوها بين أيض الناس يحكمون ويتحافمون إليها نرى أن هذا خطأ عظيم بل هو كفر إذا لم يكن هناك تأويل من الساع وعلى هذا فنقول إنه لا مصدر للتشريع والحكم بين الناس إلا إيش؟ الكتاب والسنة وقد ظل من ظل حيث قال إن الكتاب والسنة إنما يبين المنهج الذي يقوم بين الإنسان وبين ربه فقط أو فيما بين الحلق في أحران شخصية كالمواريث الأنفحة مثلا نقول لقد ظلالها ظلالة مبينا وكذبت قول الله تعالى اليوم اقمت لكم دينكم وأتمنى عليكم نعمة ورضيت لكم الإسلام تيزا ونقول أيضا دعواك هذه يكذبها القرآن الذي تؤمن به فإن أقوى الآيات في كتاب الله هي آية الدين وكل أث ما عمليات ثم إن الله عز وجل يبين في آيات كثيرة أشياء غير الذي في آية الدين كلها تتعلق بالمعاملات والحنكة والفرائض وغيرها فالحاصل ان من ابتغى الهدى من غير من غير من غير كتاب الله اضل الله عز وجل وكذلك ايضا السنه السنه النبويه مصدر تشريع أيضا ولكن متى إذا صحت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم لان ما لا يصح ليس بعمره ولهذا نقول الذي ينظر في القرآن ينظر من وجه واحد فقط وهو دلالة القران القرآن الحكم، والذي ينظر من السنة يجب عليه نظران النظر الأول ثبوت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام والنظر الثاني دلالتها على الحكم فالمستدلين بالسنة يحتاج إلى أمرين النظر في ثبوتها ثم النظر في دلالتها فإذا قال قائل ما هو الدليل على أن السنة تشريع؟ قلنا أبران ونقرأ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيه الفرقان هو القرآن وسمي الفرقانا لأنه يفرق بين الحق والباطل وبين أولياء الله وأعداء الله وبين كل الأمور المختلفة ولهذا لا يمكن يوجد في بالشريعة شيء مختلف إلا والعقل يقتضي اختلاف أو متفق إلا والعقل يقتضي اتفاقه. وقال تعالى كتابنا وفي قوله للعالمين الذي يرى دليل على عموم رساله النبي عليه الصلاة والسلام كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. هذا أيضا يدل على أن الكتاب الذي يجب أن نسير عليه هو ايش القرآن. الله الذي له ما في السماوات وما في الارض اللام هنا مفخمة اذا وقفت على الآexpl التي قبلها وإن وصلت فهي مرققة لأن ما قبلها مكسوب إلى صراع العزيز الحميد الله أما إذا قلت إلى صراط العزيز الحميد من قلت الله فتفخي الذي له ما في السماوات وما في الأرض وإذا كانه ما في السماوات والأرض وجب أن يكون الحكم إليه وإلى ما نزل من كتاب وويل للكافرين من عذاب شديد من الكافرون الذين لا يهتدون بهذا القرآن ويل لهم من عذاب شديد سواء قالوا إن محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم ينزل عليه القرآن أو قالوا انه نزل عليه القرآن لكن ليس للعالمين بل لبعضهم وسنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تشير ايضا كما قرره القرآن قال الله تعالى من يطيع الرسول فقد طاع الله وجه الدلالة أن الذي يطيع الرسول قد طاع الله ومعلوم أن المراد بطاعه الرسول هنا ما لم يرد به القرآن وأما ما ورد به القرآن فالطاعه فيه طاعة لمن؟ لله لكن إذا لم يكن القرآن وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء أو نهى عن شيء فطاعته طاعة لله وهذه دلاله واضح ان ما جاء في السنه تجب طاعته كما جاء في القران ومن لم يفعل فلم نساله ومن ومن تولى فما اسناك عليه قيظا كقوله فما اسناك عليه مقيلا من تولى ولم يتبع الرسول فان النبي صلى الله عليه واله وسلم قد بلغه وبرئ منه وقال تعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضل ضلالا مبينا نقول في هذه الايه كما قلنا في التي قبلها من ياص الله ورسوله هذا فيما نهى عنه الرسول عليه الصلاه والسلام ان من عصاه فقد ضل اما ما نهى الله عنه فان مخالفته معصيه لله فدل ذلك على ان ما جاء عن الرسول حجه كلا جاء عن الله وقال تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وهذه آية وان كانت في الفي وقسمه الفي فانه إذا كان, اذا كان الله تعالى قال ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فهو شامل لما اتانا من شريعه الله وما نهانا عنه من شريعه الله وقال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويقل لكم جنوبا وهذه تسمى